بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده نحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الم... التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة بدلكم هذه التلاوة من مكة الطريق إلى الله